حدثنا عباد بن عباد عن مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتضربن مبر عباد الله حتى لا يعبد لله اسم ولا وليضربنهم المؤمنون حتى لا يمنعوا ذنب تلعه تفرد به أحمد من هذا الوجه وقال أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أيوب عن أبي قلابه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابه عن عبد الله بن زيد الجرمي زاد أبو داود وعن قتاده كلاهما عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين المقصود بقوله يتباهى الناس في المساجد يعني في بنائها وزخرفتها وقد جاءت حديث أصرح من هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تزخرف مساجدكم كما زخرفت اليهود والنصار به عاوكين والواقع يشهد لهذا لهذا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إناؤه من جريد النخل وأعمدته جذوع النخل قال عريش كعريش موسى عليه السلام وكذلك كانت بيوته صلوات الله وسلامه عليه وهو خير الناس وأفضلهم ولو أراد لجاءته كنوز الدنيا كنوز الأرض ولكنه يعلم أنها لا تسوي شيء ولهذا يقول مع وللدنيا إن مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت ظل دوحة يعني شجرة ثم سار يعني أدركته القيلولة تحت ظل شجرة مسار وهذا هو الذي يمكن يدركه الإنسان من حياته فاذا حضره الموت كأنه لم يمر عليه إلا تلك الساعة فهكذا الدنيا كلها حتى إذا انتهت وجمع الناس بين يد... رب العالمين تساءلون بينهم كم لبثتم فمنهم من يقول لبثنا يوم بعضهم يقول بعض يوم بعضهم يقول لبثنا ساعة فما ترى هل يعني كذبوا او نسوا هذا الذي يدركونه كأنها ساعة فقد مرت الدنيا كلها فالمقصود أن المساجد عمارتها بطاعة الله جل وعلا قال الله جل وعلا ما كان المشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر فالطاعة هي التي تعمر المساجد ولا بأس بالبناء ولكن الزخرفه منهي عنها لهذا كان يحذر رسول صلى الله عليه وسلم من ذلك ويخبر أن هذا من اشراط الساعة ومعنى ذلك ان الناس يبتعدون عن عهد الوحي الذي يتأثرون به ويتبعون ما جاءهم رسول صلى الله عليه وسلم به. نعم. وسيأتي في ذكر اشراط الساعة حديث ابن مسعود وفيه وتزخرف المحاريب وتخرب القلوب. المحاريب عن المساجد. سمى المسجد محراب لأنه فيه يحارب الشيطان ويجاهد أما ما يتص... تعرف عليه الناس اليوم أن المحراب هو الطاقة الذي يكون فيه الإمام فهذا ما كان معروفا وإنما حدث فيما بعد لأنه يوفر على, النس... على الناس صف كامل لو لم يتخذ ذلك صار الإمام في مكان صف فاتخذ حتى يوفر على المصلين مساحة يكون صفا فالمحراب هو المسجد كله نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شريك بن عبد الله عن عثمان بن عمير عن زاذان أبي عمر عن عليم أنه قال كنا جلوسا على سطح معنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يزيد لا أعلمه إلا عبسا الغفاري والناس يخرجون في الطاعون فقال عبس يا طاعون خذني يقولها ثلاثا فقال له عليم، لما تقول هذا ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب فيستعتب, فيستعتب يعني أنه إذا مات ما فيه رد والاستعتاب معناها التوبة طلب العتبة نعم قال ولا يرد فيستعتب م. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالموت ستاء امره السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القران مزامير يقدمونه ليغنيهم ونشوا نشوا يعني شبابا شباب صغار يعني نعم ونشوا يتخذون القران مزامير يقدمونه ليغنيهم يعني يقدمون احدهم لصوته وحسن نغمته لا لاجل أنه أعلمهم والا قدهم يعني أن هذا كلهم باب الذم الذي يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقال انه لماذا يقول ذلك مع أن هذا لا يجوز يقول هذا من باب التحذير أن يقول احذروا هذه الأمور فإنها واقعة فالمؤمن يجب أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم ممتثلا لتحذيره مبتعدا عما يخاف ان يقع فيه من المخالفات التي هي يعني سوف يعني يناقش عليها الانسان اذا رجع الى ربه جل وعلا نعم قال ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه ليغنيهم وإن كان أقل منهم فقها تفرد به أحمد يعني هذه الأمور كلها وقعت والأخبار التي يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم عن المستقبل قسم العلماء إلى ثلاثة اقسام قسم متقدم يقولون الشرائط الصغرى يعني شرائط الساعة الصغيرة وهذه انتهت وقسم منها يقولون المتوسط والظاهر نحن فيه في هذا المتوسط والقسم الثالث الكبرى والكبرى تلف ما أولها الصحيح أن أولها المهدي الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يأتي وهو من ذريه فاطمة لا عنها بل هو من ذريه الحسن ليس من ذريه الحسين كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الدجال ثم عيسى نزول عيسى وهذه كلها في وقت واحد وعيسى هو الذي يقتل الدجال وقد جاء انه ينزل وقد اقيمت الصلاة للمهدي يعني هو الإمام فيريده أن يتقدم يريد عيسى أن يتقدم فيقول لا أقيمت لك فيصلي عيسى خلفه ثم يأجوج اجوج ثم بعد ذلك الله أعلم يا طلوع الشمس المغربها والريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنه والدابة التي تخرج وتقبض وتميز الناس بين الكافر والمؤمن ما يحتمي منها أحد ما يستطيع أحد الاحتمام منها إلى غير ثم في النهاية قيم الساعة وقيامها لا بد أن يكون بغته. لا يعرف الناس متى هي وقد قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر هذا في أول عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا جل وعلا أنها جاء تشراطها فقد جاء تشراطها يعني علاماتها فمن علاماتها مرضة النبي صلى الله عليه وسلم فهو نبي الساعة صلوات الله وسلم عليه ولهذا كان كثيرا ما يقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويشير بأسبوعين سبابه والوسطى قل كاذا تسبقني وليس المعنى أن الفارق بينه وبينها القدر الزائد للاصبع الوسطى لو كان هذا لعلم مجيئها ولو التقريب ولكن ليس هذا المقصود المقصود أنها بجواره أنها تتبعه مباشرة وإلا فعلمها عند الله وقد جاءت آيات في كتاب الله عن السؤال عنها ان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الساعة عيانا ساعه قل انما علمها عند الله فلا يعلم مجيئها إلا الله جل وعلا نعم وفي رواية أبي معلى عن الحكم ابن عمرو مثله أو نحوه كما ذكرنا في الزيادات على مسند أحمد والله سبحانه أحمد وقد قال الطبراني حدثنا ابن إسحاق التستري حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا جميل ابن عبيد الطائي حدثنا أبو معلى قال قال الحكم الغفاري يا طاعون خذني إليك فقال له رجل من القوم لما تقول هذا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت فقال قد سمعت ما سمعتم ولكني أبادر ستا بيع الحكم وكثرة الشرط وإمارة الصبيان وسفك الدماء وقطيعة الرحم ونشوا يكونون في آخر الزمان يتخذون القرآن مزامير ولكن قدم أنه عبس القفاري وهنا الحكم نعم وروى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ قيل ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت المعادف والقينات واستحلت الخمر له شاهد في صحيح البخاري من حديث أبي مالك أو أبي عامر كما جزم به البخاري يعني الذي البخاري سيكون في هذه الأمة مسخ وخسف ورجم وقذف فالقذف هو الرجم بالحجارة من السماء والخسف حس في الارض فلا بد ان يكون بالناس واما المسخ فهو ان يمسخوا قرده كما مسخت اليهود أو, او بعضهم مسخوا لما تحيلوا على امر الله جل وعلا كما سبق وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك اذا فعلوا كما فعلت قوم لوط فهؤلاء يقذفون من السماء بالحجارة كما قذف قوم لوط بحجارة من السماء بعدما حملت ديارهم حملها جبريل ثم نكسها وجعل أسفلها اعلاها ثم أتبعوا حجارة من سجين لكل واحد وإذا فعل فعلهم جاء العذاب مثل ما أتاهم ولهذا لما ذكر الله جل وعلا قصتهم قال وما هي من الظالمين بعيد يعني ظالم هذه الأمة ليست بعيد فالامور التي يخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن بها نعتقدها وأنها آتية لا شك نعم ولهذا دونت هذه الأخبار حتى يعتقدها المؤمن ويعلم ذلك ويحذر أن يقع في الأمور التي حذر منها صلى الله عليه وسلم وقال الإمام أحمد أما المعازف والطينات كما سبق فالمقصود الغنى الأغاني بالمزامير وآلات الطرب انتشرت وظهرت فهذه من موجبات العقاب الذي يعم الأمة إذا لم ينكر لان الفاحشه إذا لم تنكر أمة الصالح والطالح العقوبة كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنه لما ذكر الذين الجيش الذي يغزو مكة على يغزو هذا البيت جيش من الشام فإذا صاروا في بيدا من الأرض يعني بين مكه والمدينة خسف بهم فلا يبقى منهم إلا من يخبر عنه قل فقلت يا رسول الله يخسو بهم وفيهم الكاره، وفيهم الذي لم يرضى فقال نعم يخسو بهم ثم يبعثون على نياتهم يعني يعمهم العقاب ثم فيما بعد يعني بعد البعث وجدون على حسب نياتهم نعم وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط سمعت أبي يذكر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها إن بين يديها فتنا وهرج قالوا يا رسول الله الفتنة قد عرفناها فالهرج ما هو قال هو بلسان الحبشة في القتل قال ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد يعرف أحد تفرد به احمد تنافر يعني عدم الإلفة أو عدم المعرفة فتتنافر قلوب ثم كذلك يعرض بعضهم عن بعض وبوادر ذلك موجودة ولهذا تجد مثلا الناس اليوم يكون الإنسان له جار في سنين لا يعرفه ولا يعرف حاله. ولا فيه كل إنسان مشغول في دنيا أو في لهوه أو ما يسر الله جل وعلا له في حياته هذا أمر لا يجوز لكن هذا يقول هذا من بوادر ذلك ومن علاماته أن المسلم أخ المسلم, أخو المسلم. كما قال, الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله. المسلم اخو مسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره فالإسلام معناه أنه المناصرة أنه يناصره ولا يحقره لا يحتقره بل يرى أنه له فضل وله خير وله خوة الإيمان والإسلام يقدره ويعرف حقه نعم وقال أحمد أيضا حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني السفر بن نسير الأزدي وغيره عن حذيفة بن اليمان أنه قال يا رسول الله انا كنا في شر فذهب الله بذلك الشر وجاء بخير على يديك فهل بعد الخير من شر قال نعم قلت ماه قال فتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا تأتيكم مشتبهة كوجوه البقر لا تدرون أي من أي وقال أحمد حدثنا سليمان حدثنا اسماعيل حدثنا عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الاشهلي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم رب دنياكم شراركم وبه لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع يعني يقتل الإمام الذي هو عثمان رضي الله عنه دخلوا عليه في, بات في بيته وقتلوه والذين قتلوه مسلمون الاخبارات التي اخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها كان قريبا منه وبعضها بعيد وكل ما وقع شيء مما اخبر به فهو على وفق ما قال صلوات الله وسلامه عليه وكذلك اجتلدوا باسيافهم هذا وقع بين الصحابه رضوان الله عليهم وكل ذلك بفتن ولهذا كان يحذر عن ذلك ويقول إنها ستأتي فتن النائم خير من الجالس فيها والجالس خير من القائم والقائم خير من الماشي إلى آخره وكل ذلك تحذيرا منه صلى الله عليه وسلم وقال لمحمد بن سلمة إذا رأيت ذلك فأمذ إلى صخرة ودق سيفك, سيفك عليها ثم اجلس في بيتك وإذا دخل عليك داخل فقل باسمي واسمك حتى تكون من أصحاب وقال لآخر من الصحابه كن عبد الله المقتول ولا تكن عبده القاتل كل ذلك لان القتال وقع بين المسلمين وإذا وقع بين المسلمين فهي فتنة يجب أن تعتزل تجتنب وكذلك إذا كان القتال لأجل الدنيا والملك إن الواجب الاعتزال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فقط هذا هو الذي يكون محمودا في قتاله ويكون إذا قتل شهيدا نعم. لا تقوم الساعة تقوم ابن لكا حلي. هو الأحمق التافه الذي لا قيمة له في يعني في عند بين العقلاء وبين العلماء وغيره ما. نعم. وقال الطبراني حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا عمرو بن هشام أبو أمية الحراني حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن صدقة عن زيد بن واقد عن العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم بن حزام عن, أبيه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم قد أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه كثير معطوه قليل سائله العمل فيه خير من العلم وسيأتي زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه كثير سؤاله قليل معطوه العلم فيه خير من العمل يعني هذا يعني تنعكس الأمور فيما بعد، فهم فيه يعني في زمن الصحابة هو خير الأزمان وأفضلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت في خير القرون". فالقرون التي جاءت بعده كل قرن يكون الذي قبله خير منه، وليس هذا يعني لكل واحد، بل هذا للعموم. الا لا تخلو القرون من أهل الخير وأهل الفضل. فإن الله جل وعلا لا يزال يغرس بهذه الأمة في الدين غرسا يستعملهم بطاعته كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ولكن النظر إلى العموم إلى الكثرة فالكثرة هي هذا أول كان الخير أكثر وعم وأفضل ثم صار يتناقص حتى انعكس الأمر تماما وسبق انه صلى الله عليه وسلم قال بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ومعلوم ان الاسلام بدا به صلوات الله وسلامه عليه هو اول المسلمين ثم صار يدخل معه الرجل والرجلان وهكذا على خوف وعلى ايضا خوف من قومهم وتستر ف كان الرجل يكتم إيمانه وكان أيضا يفتن وفتنه قومه ويضمونه على الرجوع إلى الشرك ويحتاج إلى صبر وإلى جهد فيمتنع أن يدخل في الإسلام خوفا من هذه الأمور خوفا من الأذى بل خوفا من القتل ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسه السلمي قال كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء وهم ليسوا على شيء يعني يعبدون الشجر والحجر ويقتل بعضهم بعضا ينهب القوي الضعيف وقد مثل يقتلون أولادهم كما أخبر الله جل وعلا بأنهم يأذون البنات يعني يدفنونهن حيات فكنت ارى انهم ليسوا على شيء ليسوا على دين فكنت أتقفر الاخبار وأذهب الى موارد المياه واسال هل من خبر فلا أجد من يخبرني ومقصوده بالخبر يعني خبر عن الدين الدين المرضي الذي يرضاه الله جل وعلا عن العلم الذي يفتي الذي يجزي وينفع يقول في يوم من الأيام جاء ركب من قبل مكة فقلت آل من خبر قالوا نعم رجل يخبر خبر السماء يعني أنه يأتيه الوحي من السماء يقول فقعت على راحلتي يعني ركبت راحلتي وذهبت إليه فوجدت الناس عليه جراء يعني جراء أنهم يؤذونه ويحاولون قتله وهو مختفي. يقول فتلطفت يعني سألت بلطف وبخفاء حتى دللت عليه فدخلت عليه في بيت وهو مختفي به كان في بيت من الارقم صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم يقول فقلت ما أنت فقال أنا نبي قلت وما نبي يقول ما معنى النبي فقال أرسلني الله قلت الله أرسلك فقال نعم. فقلت وبما أرسلك؟ قال أرسلاني بكسر الأصنام وصلة الأرحام وعبادته وحده. فقلت هل معك على هذا أحد؟ فقال حر وعبد. حر وعبد يعني رجلان فقط. حر وعبد والله المقصود أبو بكر وبلال فقط. إلى آخر الحديث. ومثل ذلك جاء أيضا عن أبي ذر وغيره فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا يعني يدخل فيه الرجل والرجلان وبقية الناس كلهم على غير إسلام ثم يعود غريبا هذا المشكلة إنه يعود كما بدأ نعم وقال أحمد حدثنا حماد بن اسامه أخبرني مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنا كقطع الليل المظلم أراه قال فيذهب الناس فيها أسرع ذهاب قال فقيل يا رسول الله كلهم هالك أو بعضهم قال حسبهم او بحسبهم القتل تفرد به حسبهم يعني يكفيهم القتل الظاهر ان المقصود ان القتل يكفر سيئاته حسبهم القتل لو قال كلهم هالك قال حسبهم القتل اذا قتل مظلوما فانه يكون ناجن ان لم يكن كافرا او مشركا يعني يكون مسلم ف... وان كان الدخول في الفتن منهي عنه ولكن قد يرغم الانسان على ذلك فالمقصود أن... ان الشر انه يكثر ويزداد في هذا في العموم في عموم الناس ولا يلزم أن يكون لكل واحد نعم. وقال أحمد أيضا حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان عن خالد بن عرفطة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد إنها ستكون بعدي أحداث وفتن فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول للقاتل ففعل وروى الطبراني من حديث ثابت بن عجلان حدثني أبو كثير المحاربي سمعت خراشة المحاربي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن النائم فيها خير من اليقظان والجالس فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ألا من أتت عليه فليمشي بسيفه إلى الصفا فليضربه حتى ينكسر ثم ليطجع حتى تنجلي عما انجلت وذكر الحديث هذه بدأت ب... لما قتل الخليفة رضي الله عنه حريفة المظلوم عثمان رضي الله عنه بدأ القتل كما قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع السيف في الأمة لم يرفع إلى يوم القيامة ولكنه يكثر في أماكن ويقل في أماكن فالقتل لا بد منه إلى يوم القيامة القتل والقاتلين والآن الذي يتتبع الأخبار وينظر صار أكثر من اول أول وكل ما يزداد كل وقت يزيد عن السابق كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن يقع الحرج ثم الحرج قال القتل القتل وصار القتل الآن ليس كالقتل فيما مضى أول كان بالسيف يتلقى الناس يقاتلون يقتل بعضهم بعض بالسيوف أما الآن صارت في الأمور قنابل وأمور تهلك الناس جميعا وقد يكون ايضا أمور تعم البلاد كلها من القنابل الذرية وغيرها من التي لا بد من استعمالها فيما بعد فإن هذه معدة للقتل وعلى كل حال. الواجب على الإنسان أن يكون عنده بصيرة في مثل هذا فيجسن بالأمور التي فيها اشتباه وفيها خوف من الوقوع في الظلم في لأن قتل المسلم أعظم عند الله من زوال الدنيا ولهذا يقول جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما كم ذكر من هنا من الأمور الموجبه لبعد الإنسان عن ربه وعذابه يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيه ولعنه الله وغضب عليه وأعد له عذابا عظيما نعم فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان، وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وليس هو بالمنتظر التي الذي تزعمه الرافضة وترتجي ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر، ويزعمون أنه محمد بن الحسن العسكري. وأنه دخل السرداب وعمره خمس سنين وأما ما سنذكره فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو له يعني أكثر من ألف ومئة سنة أو مئتي سنة وهو في السرداب ينتظر تظيرون وكانوا أحيانا يقفون عند ال مكانها ولا يتركون حدا يعني يخلو وينادي وينادون اخرج اخرج ولن يخرج وانما هو متخذ للأغراض التي يريدونها لهم شياطين يعرفون وليسهم بالجاهلة الى هذا الحد لأن هذا شيء معدوم وغير معلوم لا وجود له وابن عسكري لم كما ذكر المغرحون لم يعقب ولدا ليس له ولد إنما اختراعات من شياطين هؤلاء نعم وأما ما سنذكره فقد نبقت به الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله و... عليه وسلم لكل طائفة من الطوائف مهدي الإسماعيلية لهم مهدي والرافضة لهم مهدي والصيرية لهم مهدي كل طائفة تزعم أننا لها مهدي معين أما المهدي الذي جاءت بالأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبناء على ما أخبر به صلى الله عليه وسلم ليس على المذهب أو على الهوى مصالح الدنيوية نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى بن مريم فان هذا يملا الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما واضح في الاحاديث انه يكون قبل نزول عيسى وينزل عيسى في وقته فهذه الأمور التي يعني هي خروج المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام كلها في وقت واحد نعم وهكذا نزول عيسى بن, مر... بن مريم كما دلت على ذلك الأحاديث لأن أ... عيسى بن مريم رفعه الله إلى السماء حيا ولا يزال حي وسوف ينزل في آخر الزمان وهو من اشراط الساعة كما قال الله جل وعلا وإنه لعلم لا... علم الساعة يعني العلم علم يعني من علامها ودلائلها التي جعلها الله جل وعلا مرتبة حسب مشيئته وارادته ولا بد من مجيئها ثم هو يعني جاء في حديث من رواه الإمام أحمد وغيره انه قال لا مهدي إلا عيسى بن مريم وإذا صح هذا فالمعنى أن هداية عيسى بن مريم أعظم من هداية غيره فهو نبي كريم بل هو من أولو العزب ويقول الله جل وعلا اذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي مطهرك من الذين كفروا قل العلماء متوفيك يعني منيمك لأن النوم وفات فرفع نائما وعلقي شبهه على يهودي فقتلوه وزعموا أنهم قتلوا عيسى وهم كذبه عيسى لم يقتل بل رفعه الله إليه وتواترت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزوله قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا حجاج وأبو نعيم قال حدثنا فطر عن القاسم ابن أبي بزة عن أبي الطفيل قال حجاج سمعت عليا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا منا يملأها عدلا كما ملئت جورا قال أبو نعيم رجلا مني وقال مرة يذكره عن حبيب عن أبي الطفيل عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي نعيم الفضل بن دكين وقال الإمام أحمد حدثنا فضل بن دكين حدثنا ياسين العجلي, العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة ورواه ابن ماجه ما يصلحه في ليلة ما كان صالحا عنده شيء من الانحراف وغيرها ولكن الله يتوب عليه ويصلحه في وقت يعني يوجيز، وقد جاء أنه يكون ذلك عند موت خليفة ثم هو يبايع في مكة بين الروك والمقام كما ثبت ذلك في بعض الاحاديث ويبايع وهو كاره، فإذا بويع يغزوه جيش من قبل الشام فإذا صاروا في بيده من الأرض خسف بهم فإذا خسف بهم وعلم الناس ذلك توافدوا عليه من الشام ومن العراق ومن كل مكان وبايعوه فصار هو الإمام نعم ورواه ابن ماجه عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي داود الحفري عن ياسين العجلي وليس هو ياسين بن معاذ الزيات الزيات ضعيف وياسين العجلي هذا أوثق منه وقال أبو داود حدثت عن هارون بن المغيرة حدثنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد عن أبي إتحاق أنه قال قال علي ونظر إلى ابنه الحسن فقال إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم صلى الله عليه وسلم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق في الخلق في العكس يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق قال <تصفيق> يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق <تصفيق> <تصفيق> ثم ذكر قصة لأن, لأن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن ولا أحد يصل إلى هذا ولكنه يكون شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم في الخلق نعم نعم قال يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا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 Thank you.